انا نان صداني الان يا حبيبي ليه انا ما يجيش في بالي امسك حتى في خيالي لو كان في بينا Det var som att jag hade en annan jag Det يا حبيبي